أجمعين وبعد ما زلنا نتكلم في محرمات الإحرام إذن ويحرم على المحرم عشرة أشياء لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وهنا وصلنا وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحويها والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخيط وأما الفدية فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجاهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك وإن ستره ما وجبه. كما أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه وأن يلبس المخيط المرأة إحرامها أن تكشف وجهها ويديها ولذلك في المقابل يحرم على المرأة أن تغطي الوجه أو بعض الوجه ونقصد هنا ببعض الوجه مثلا أن تغطي نصف الوجه أن تنظر من مكان واحد هذا ممنون ينبغي عليها أن تكشف كل الوجه في حال الاحرام ولكن عندما نقول كل الوجه بما يسمى وجهها، لقد جعل الله تبارك وتعالى الستر بالنسبة للرأس واجبة وبالنسبة للعنق واجبة وبالنسبة للأذنين واجبة فإذا المرأة لا تستطيع أن تحدد فاصلا مئة في المئة ما بين هذه الأشياء ووجهها وقال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلو احتاطت المرأة في هذا الأمر فسترت شيئا من جبهتها وشيئا من بعد أذنها وشيئا من ذقنها وذلك من أجل أن تستر هذه الأطراف لكننا لو نظرنا إليها نقول كاشفه الوجه ام لا هذه كاشفة الوجه هذه لا يترتب عليها شيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا تستطيع ان تستر راسها الا اذا اخذت شيئا من جبينها لا تستطيع ان تستر عنقها الا اذا اخذت شيئا من ذقنها ولذلك هذا هذا هذه الحدود التي تفعلها المراه لا تعتبر متعديه على وجهها بل هذا الامر الذي تقوم فيه واجبا طيب بعض النساء تريد أن لا تكشف وجهها يعني لي الاجنبي وبنفس الوقت تريد ان تستجيب لامر الله عز وجل فماذا تفعل في هذه الحاله في هذه الحاله تفعل انها تستطيع مثلا ان تضع على راسها مثل الطواقي لنفترض التي لها مقدمه الى الامام فهذه المقدمه الى الامام باي شيء كانت جعلتها على رأسها وبعد ذلك جعلت غطاء على رأسها هل تسمى هذه المرأة مغطية لوجهها لا لا تسمى مغطية لأنها في الواقع جاعلة ثوبا متجافيا بينها وبين الناس يعني بين بين وجهها وما بين الثوب في شبر هذه لا تسمى مغطية لوجهها وإنما تجعل هذا الثوب حائلا بينها وبين الناس لو فعلت هذا الأمر سواء كان بقطعة قماش قاسية قطعة بلاستيك قطعة كيف كيفما كان وضعتها على رأسها وبعد ذلك صار متجافي لكننا ننصح في هذه الحالة يعني هذا نوع لا يكلفنا الشارع به ومن المؤسف أن بعض النساء تفعل هذا الأمر لكنها تخطئ خطا كبيرا فإنها تكون لا تغطي عنقها بشكل جيد فإذا جاء شيء من الرياح البسيطة زاح ذلك الثوب المتجافي فظهر جيدها أو ظهر عنقها هذه اثمه مرت يعني انها تريد ان تستتر وتفضح نفسها من مكان اخر فهذا ينبغي عليها في هذه الحاله ستر جيدها اولى بكثير من خوفها على النظر الى وجهها فاذا ارادت ان تفعل ذلك فجيدها ينبغي ان يكون محاطا لا ان ذهب الهواء بها مره كشف عن صدرها هذا مما يخطئ تخطئ به الكثيرات في هذا الامر وهذا غالبا يا اخواننا لا ياتي من المراه يعني القليل جدا يأتي من المرأة يأتي من سيطرة الرجل على المرأة أريد أن تفعلي ذلك وإذا كانت هي بالأصل ليس عندها قدرة على السدر يعني عند ذلك لن تستتر ولذلك الدعوه إلى الله عز وجل أخي المؤمن أن تعلم زوجك أن تعلم اقاربك أهمية الستر بينها وبين الأجانب وأهمية طاعة الله تبارك وتعالى أما أن تجعل ذلك الأمر قصرا هذا لا يمكن أن يكون لابد أن نولد فيهم الطاعة لله تبارك وتعالى لا أن نقصرهم قصرا فكم من مرأة تقصر قصرا فإنها تكشف أكثر مما تستتر اذن ويجب عليها أن تستور من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها حتى لو كانت مثلا تفعل هكذا نفطل في قطعة خشبية تجعل أمام وجهها من الجهة التي يوجد فيها الرجاء هل تسمى ساتر لوجهها؟ لا لا تسمى ساتر لوجهها طيب الخنثة ما مشكلته؟ الخنثى متردد بين أمرين بين الرجل وبين المرأة لا نستطيع أن نقول له اترك المخيط لأنه قد يكون أنثى فالاحتياط في ذلك أن يلبس المخيط لا نستطيع أن نقول له أكشف الرأس قد يكون أنثى فالاحتياط أن لكن لو ستر الخنثى وجهه طيب لو كنت امرأة وسترته الوجه فعليك الفديان في هذه الحالة نعم ولذلك قال والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر ولبس المخير وأما الفدية فالفدية غير متحققة هل نحتى حققنا من أنه رجل حتى يفعل هذه الفدية لا يمكن أن يكون أنثى فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك وإن ستراه ما وجبت يعني الرجل لو جعل شيئا ساترا على وجهه مثلا هل عليه فديه واجب عليه ان يكشف راسه لكن عندما يستر الخنث الوجه والراس معا معنى ذلك ان كنت رجلا وجبت عليك الفديه وان كنت امراه وجبت عليك الفديه في هذه الحاله ان فعلهما معا وجبت الفديه للتحقق من ذلك والثالث ترجيل أي تسريح الشعر كذا عده المصنف من المحرمات لكن لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه وكذا حق الشعر بالظفر يعني المقصود هنا بالترجيل وإن كان يعني هذا القول ضعيف إذا أردنا أن فمه وما يريده الشيخ لو قام الإنسان فأخذ مشطاً وأخذ يرسل يرسل يرجل شعره ماذا يفعل المشط؟ غالباً بل يعني أكثر ما يفعل وخاصة بالنساء إذا قامت المرأة فرجلت شعرها فإنها, فإنها تزيل شيئاً من شعرها بفعلها بفعل ترجيلها بفعل تسريحها بهذا المشط فإنه سيقع الشعر وكأن الشيخ يقول ازاله الشعر في اثناء الاحرام محرمة طيب هو ما قال ازاله الشعر قال التسريح لكننا نقول في العقل التسريح قد يتسرح الانسان يترجل ولا ينزل من شعره شيء وقد يترجل وينزل من شعره شيء ولذلك هذا الامر مخيف بالنسبه إليه ومن الممكن أن يكون متعديا لذلك حرمنا عليه الأخف بهذا السبب وإن عده الشيخ ضعيفا لكن إنه يوضحه الأمر الذي يليه وهو الحلق أو الندف أو التقصي كذلك الحق يعني لو واحد أخذ يهرش في شعره ماذا يرى أحيانا يرى عند أظافره بعض الشعيرات التي خرجت من رأسه فلذلك منع الحق ايضا حق الشعر بالظفور قال الشعر بدليل أنه لو حكه يده مثلا فحكها لا يضر لذلك قال حق الشعر بالظفور فهمنا أن الحق متسبب عنه إزالة الشعر قال والرابع حلقه أي الشعر الحلق أو ندفه يعني دائما نحن نريد ما هي الحالة التي حرمها الإسلام علينا حرم الإسلام علينا الترفه إزالة الشعر. طيب في أي طريقتين أزالها قال ربنا مثلا للتنظير ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما لا تأكلوا طيب معلش نحرق لنيا لا معلش نغصب لنيا نبيعه إلى غير ذلك المراد لما كان أكثر أمر الناس في الأكل في الطعام والشراب يصرف الإنسان كل شيء قال الله لا تأكلوا معنى ذلك لا تتلفوا مال اليد. هنا أيضا لا تحلق لا تحلق لا تقصر لا تنتف لا تحلق لا تحرق كيفما كان المهم لا تزيل شعرا بأي طريقة من الطرق والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إحراقه لا يهمنا من الرأس لا من اي عضو من اعضاء الجسد كيفما كان من راسه الى قدميه لا يجوز ان يقرب من الشعر شيئا قد يقول قائل انا نمت فعندما استيقظت وأنا في حاله الاحرام وجدت على الوساده بعض الشعيرات هل اكلف فديه ام لا الواقع انك هل قمت بازاله شيء من الشعر معنى ذلك لو تساقط الشعر بنفسه عند ذلك لا تكلف شيئا هذا يحدث أحيانا أن الإنسان يلبس الرداء أو يلبس الإزار خاصة وبعد أن يفك الإزار لو نظر إليه بدقة وكان له شعر كثير ببدنه فإنه يرى بعض الشعيرات الموجودة أين على على الثوب على إزاره فهل يكلف شيء لا يكلف شيئا في هذه الأبد كذلك لو قام فاغتسل ولم يتعدى ابدا لم يحر يحرك راسه ولم يفعل شيء ثم نظر والحمام بورسلان وكذا يظهر فيه اي شيء فوجد على الارض بعض الشعيرات هل يكلف شيئا لا يكلف شيء اذا لم يقم هو بالحلق او الازاله او النتف أو أي شيء من هذه الأمور لا يكلف شيئا في الشريعة الإسلامية لو أصيب في حادث معين وبعد ذلك ازيلت جلده من بدنه طرعت سيارا مثلا حصر في مكان بجدار إلى غير ذلك فازيلت قطعة من جلده مثلا ولكن على هذه القطعة شيء من الشعر هل يعتبر هذا مزيل للشعر؟ لا لا يعتبر كذلك والرابع حلقه أي الشعر أو نتفه أو إحراقه والمراد إزالته بأي طريق كان ولو ناسيا قال والله أنا ناسي إنه في الإحرام وأخذ مشط وبدأ يتصرح هو عم يتصرح وانت مشط شعر شو أنا نسيت وأنا في الإحرام قال ما في مانع أنت نسيت وعليك الفدية والخامس تقليم الاظفار أي إزالتها طبعا كل إنسان الغالب إنه له عشرين ظفور عشر في اليدين وعشر في القدمين أي واحد من هذه الأفضار يحرم إزالته طبعا إذا إله عضو زائد أحيانا في بعض الناس إله ستة أصابع نفس الحكم حكم العضو الزائد مثل حكم العضو العادي والخامس تقليم الأفضار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره غير التقليم اي في حجر عب في السكين حط ظفره عليه راح مثلا الظفر ازال ظفر ام لا عمل هيك ارط الظفر تبعه ازاله ام لا ازال كسروا كسر ازاله ام لا كل ذلك يعتبر ازاله اي تقليم الاظافر اي ازالتها من يد او رجل بتقليم او غيره الا اذا كسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله ازاله المنكسر فقط وعم يمشي كذا علق ظفره بشغله أم طلع منه شيء فيه طاي شيء فيه لحتى تزعجه على طول تجراحه كذا او تكمل اذا ازال القطعه المنكسره لوحدها وهي جزء من ظفرين فان ذلك لا يضر والسادس الطيب اي استعماله قصدا بما يقصد منه ان رايح على الحرم وفي عطارين وفي طريقي في الحرم شممت روائح كثيره أعتبر اعتبر هذا مستعمل لأنا انا ماشي في الطريق كالذي يمشي وهو صائم فيشم رائحه العرقسوس فكأنه شرب العرقسوس في حلقه كذلك هذا الانسان الحاج وهو محرم يذهب من الفندق مثلا الى الحرم في طريقه يوجد عطارين هؤلاء العطارين دائما الرائحه منتشره حتى خارج المحلات فلو شم هذه الرائحه هل يضر لا يضر امامه بستان كل هذه البستان فيه ورود ورياحين فخرج من هذا البستان عند ذلك شم رائحه الورود والرياحين هل يعتبر مستعملا هو ما تقرب من شيء وما قطع ورده وما شمها وما استعملها وما وضعها على جسده أي بما است... اي استعماله قصدا اخذك كقر... قاروره عطر ومسح بها يده هذا يعتبر مستعمل للعطر قصدا قال بما يقصد منه رائحه الطيب رائحه الطيب في شيء يقصد في ذلك رائحه طيبه ما في شيء في الدنيا الا فيه رائحه طيبه اكل عرق نعناع رائحه النعناع جميله نقول استعمل هذا طيبا لم يستعمل طيبا لان هذا وإن كان ياكله مثلا مع سلطه مع كذا ايه هذا لا يسمى طيبا بل يسمى طعاما ولو كانت له رائحه يعني في فرق رائحه الثوم ولا رائحه النعناع في فرق يعني هذه رائحه زكيه وهذه رائحه كريهه نعم قال بما يقصد منه رائحه الطيب نحو مسك وكافور في ثوبه بان يرثقه به على الوجه المعتاد متى يلسقه بعد الاحرام لكن لو كان هذا في قبل الاحرام ماذا كانت تقول سيده عائشه كنت ارى وبيص المسك على جسد رسول الله اي تعطر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك على جسده وبعد ذلك لبس رداءا وازارا وبقي العطر عليه لكنه لم يجعل العطر على ثوبه لانه لو نزع هذا مثلا الرداء ثم اعاده فكانه اعاد عطرا على جسده لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولذلك يسن للانسان قبل الاحرام وقبل نيه الاحرام ان يتطيب فهذا ما يكون اخر تطيب حتى ينتهي من احرامه فاذا تطيب على جسده ما بيجي ببخبان بعض الثياب في هذه العطورات احيانا بعض الناس ربما يعني يصل الى درجه من التشدد الكثير مثلا شم اخي المراه غاسله مثلا الثياب وبعد ان غسلت الثياب ما زالت رائحه الصابون رائحه صابون مو رائحه عطور رائحه صابون هذه رائحه نظافه لا الاسلام لا يصل الى درجه من المنع في هذه الامور يعني لو لبس ثوبا مغسولا حتى الثوب يا اخواننا الجديد من يعلم بصنعة القماش مثلا فإن القماش بعد الانتهاء من نسجه يقوم في المصبغ بغسله يغسل من أيدي العمال من كذا يغسل وبعد ذلك يكوى وبعد ذلك يخرج لا لابد من غسله قبل خروجه فهل نقول والله يجب علينا في كل ثوب أن نغسله بالماء دون ان شيء ما كلفنا الشارع بشيء من هذا بأن يلسقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب يعني أيضا لا يجوز ولا فرق في مستعمل الطيب. مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة أخشى مكان أو لا يعني هذا لا يهمنا الطيب ممنوع على كل إنسان ذكر أو امرأة قال أنا استعملت الطيب أخي أنا ما بشم أنت بتشم ولا ما بتشم الناس شميت منك الطيب أم لا الناس تشم منك رائحه الطيب حتى ولو كان أخشام اي لا يشم يحرم عليه يحرم عليه استعمال الطيب وخرج بقصد ما لو ألقت الريح عليه الريح طيبا واحد قاعدة بيشتغل غير محرم عابين قل لأن نينة تاني عطار واقف على البرندة وجات الرياح انكسرت منه الانينه وطار العطر هدول المحرمين ماشي في الطريق نزل عليهم الطيب مثل ما نزل عليه المطار مثلا حبهت من الطيب هذا الانسان يعتبر متطيب لا هذا القت الريح عليه هل يستطيع ان يمنع نفسه عن الريح او اكره على استعماله كذلك او جهل تحريمه او نسي انه محرمون فانه لا فدية عليه فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجب كما قلنا في باب الحدود أنا بعرف أنه الزنا حرام لكن ما بعرف انه في مثلا عقوبة مئة جلد أو رجم حتى الموت كونك تعلمه حرام لا يعفيك من هذه العقوبة كذلك هنا يعلم أن الطيب ممنوع لكنه لا يعلم أن عليه فديه فتطيب هل عليه الفدية؟ نعم عليه الفدية والسابع قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير الله سبحانه وتعالى حرم علينا صيد البر ما دمنا في حالة الإحرام فإذا قام المحرم فاصطاد شيئا مأكولا أو كان أصله مأكول سواء كان هذا وحشيا يعني في عنا وحشي وفي عنا إنسي الإنسي مثلا إنسان محرم لا يحرم عليه أن يذبح خروفا أو أن يذبح دجاجة مثلا أو أن يذبح ماعزا أو إبلا أو بقرا هذا كله انسي يعيش معنا أما الوحشي كالغزال دائما هذا يند فلو اصطاده أو حمار وحش أو ما شاكل ذلك أو ما في أصله مأكول من وحش وكذلك الطيور ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه يعني لا أن يصطاد ولا أن يشارك في الصيد ولا أن يعين على صيد بكل هذه الأنواع والتعرض لجزئه وشعره وريشه أي نوع من هذه الأنواع يحرم عليه كل ذلك يدخل تحت اسم الصيد وربنا سبحانه وتعالى جعل الصيد حراما حتى نهاية الإحرام قال ربنا إذا حللتم فاصطاد يعني مو معناته يجب عليكم الصيد لا هذا دليل الإباحة كل أمر سبقه حظر كل أمر سبقه حظر فانه يحكم على ذلك الأمر بأي شيء بالإباحة قال ربنا سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة اذا منعنا الان من المبيع والشراء قال بعد ذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا اخي انا ما بدي انتشر بدي اضل قاعد بالجامع ممنوع لا لان الامر هنا للاباحه وليس الامر للوجود. بقي عندنا ما يتكل شيء يتعلق بالنكاح من عقد للنكاح او وطء او مباشره سنتكلم عنها لطول الكلام فيها ولطول الفديه فيها نترك ذلك للغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين